لآلاء القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنزل shåret Ramadan, det som åsålades i Quran, åsålades i Quran för att vägleda människorna. Shåret Ramadan, أن هدى للناس، هدى للناس، وبيلاة من الهدى والفرعان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.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 وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب نجيب دعوت الدعى إذا دعى فليستجيبوا لي واليؤمن بي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ